يقول أحلفت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا ما العقبة وما أدراك ما العقبة بك رقبة أو إطهام في يوم دي يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متعبة ثم كان من الذين آمنوا وتعاصوا بالصبر وتعاصوا بالمرحمة أولا أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشتمة عليهم